بسم الله الرحمن الرحيم والخدر وليال عجل والشفع والوتر والزير اذا يسرها الايمان فقدم بريح الم تركيك بعد ربك بعاد لرمزات العماد الذي لم يقنع مثلها في, في البلاد وثمود الذين جاءوا الصفر بالواد وفي ذي الاوثان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لفي فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربه اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربه اهانن لا ولا وَتَأْقُلُونَ الْقُرَادَ أَسْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُسْبًا جَمًّا جَلَّا إِذَا دُفَّتِ الْأَرْضُ فَسْتًا دَفْتًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْنَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْنَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الْإِسْرَىٰ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادكري في عبادي وادكري جندي